بسم الله الرحمن الرحيم وعصين تلك آيات القرآن وكتاب مهين ودام وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقفون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوب العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلت القرآن من لبن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أعنست نارا سآتيكم منها بصبر, سآتيكم منها بصبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم فاشطلون فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَجِيٌّ الْمُرْسَلُونَ إلا من ظلمكم مبدل حسنا ذات سوء فإني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوم فاسبين لما جاءتهم آيات ناصرتين قالوا هذا سكر مبين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 هذا له هو الفضل المبين وحفر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم وادخلوا مساكنكم لا منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 لا أعد بأنه عذابا شديدا أو لأبحنه أو ليأتيني بشر صاريم مديد فما كن غير بعيد فقَالَ أَحْقُر مَا لَمْ تُحْقِقْهِ وَلِيْتُمْ مِنْ سَبَائِنِ بِنْبَاءٍ يَقِيلُ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَنَهَا عَرْشٍ عَظِيمٍ ويدها وقومها يعبدون للشمس لدون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم حصدهم عن السبيل فهم لا يهدون الله يعبدون لله الذي فرع الخلق في السماوات والأرض ويعلم ما تقولون ما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أن كنت من الكالبين اذهب لكتابي هذا فألقه إليهم كنت ول عنهم فانظر ماذا يرجعون قال يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تَعَالَى علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الْمَلَأُ أفتوني في أَمْرِي أكنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وعلو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. فَكَذَلِكَ سَالُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرُ رسُم بما يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ اجْمِعُوا لِي ابْنَالَ مِنَ السَّمَاءِ آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرًا وَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتاكم بَلْ أنتم تَفْرَحُونَ ارج إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها لا قبل لهم بها لهم منها أذلتهم وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أي يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن إن آتيت بيه قبل أن تقومين فارتو إني عليه لقوي الأمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتي ففيه قبل أن يرتج إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لي في الولي أشكر أم ومن شكر فإنما يشكر نسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نفتروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت منها كذا عرش فقالت كأنه هو أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كان تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مرد من قوارين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخارهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يحتصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيحة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطير بك ربينا من معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم من تفتلون وكان في المدينة بسعة رهقين أرضي ولا يشرهون قالوا تقاسموا بالله من بيتهن له أهله ثم لنقولن ثم لنقولن الولي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا نصادقون ومكروا مكران كرنا مكران هم لا يشرهون. فانظر كيف كان آكبة نقرهم أنا دمرناهم وقرمهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لا يتلقون يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتفون قلوطا إن قال لقومي أتأتون الفاششة وأنتم ترصرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون نساء إذن أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته فقدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فشاء مطر بريد قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن لَكُمْ مَا أرض فأنبتنا ما كان لكم ان تنتموا بثجرها الله بل هم قوم يعذبون ان ايوجد على الارض قرارا وجعل خلالها نهرا جعل النهرا وجعل لها راسا وجعل بين البشرين حاجزا اله الله الأكثر لا يعلمون أما اللي يجيب المضطر إذا جعاه ويكشد السوء يجعلكم خلفاء الأرض أين هم مع الله أليلا هم ما تذكرون أن من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اينهم الله قال الله عن مما يشركون ان من يبدع خلق ثم يعيد من يذكم من السماء والارض اينهم الله الهاك برهانكم ان كنتم وَنَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَخْفُونَ إِلَّا مَا الله اللَّهُ وَلَهُ كِتَابٌ مُّبِينٌ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّار يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْكَائِنَةُ مَوْعِدُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ هَٰذَا فَهُمْ مِنْهَا مُعْرِضُونَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَيْكُمْ وَقَالُوا النَّذِرَةُ اِذَا كُنَّا نَتَرَبَّصُ عَذَابَنَا ۚ أَلَمْ نُخْرِجُوهُمْ لَقَدْ عِبْنَا هَٰذَا نَحْنُ عَذَابٌ إِلَّا مِنْ قَبْلِ إن هَٰذَا إِلَّا عَشَرَةَ أُولِي الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَن الْمُجْرِمِينَ ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما ينفرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صالحين قل عسى أن يكون ربف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ حُدُورُهُ وَمَا يَذْكُرُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ النَّبِيِّهِمْ فِيهِ يَسْتَكْبِرُونَ وَإِنَّهُ لهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إن ربك يقضي بينهم بحبه وهو العزيز العليم فتوكل على الله منك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمت بأعبى واللود وَمَا أَنتَ بِهَذِهِ أُمِيَانٍ طَلَالَتِهِمْ تُشْمَئِلُ إلَّا مَنْ مِنْهُ آيَاتٍ فَهُمْ مُشْرِكُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْعَوْرَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَرَجَةً مِنَ الْأَرْضِ فَلْيُنْذِرُوا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِهِ أَلَا يُؤْمِنُونَ ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يفذل بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أفذلتم بآياتي ولم تحيطوا تعملون ووطع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنار مرسر إن في ذلك الآيات لقومي يؤمنون ويوم ينطخ في السور فتدعم في السماوات ومن في الأرض لما من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 ومن جاء بالسيئه فكبه وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ومن جاء بالشيئه فكبه وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون انما امرت ان أعبد رب هذه الفلكه الذي شرما وله كل شيء وَأَنَا مِنَ من أَمَنْتُ بِالْقُرْآنِ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ فَمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ يُسِرُّ وَيُعْلِنُ آيَاتِهِ وَأَنْتَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ